بَل انْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كِتَابٌ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ يُبَيِّنُ لَكُم عَلَائِمَ الثَّرَتِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم الذين إِنَّمَا ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَآ أَوْ جَعَلَكُمْ مُلُوكَآ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَآ أَوْ جَعَلَكُمْ لَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ باركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى 124. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون 125. قال عَلٰى رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلٌ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُم فَإِنَّكُمْ مُغَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا كانوا